آمين in mm. Rambo <تصفيق> الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب لنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول ثم تولوا عنه وقالوا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فِي الرَّعْونَ All <laughs> I Te <tod> وذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت فقد اخترناهم على inna فأتوا <تصفيق> أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ ما خلقنا يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يظهر Illa min Amen. Um... لَقَدْ إِنَّ الْعَالَمَينَ مَنْ تَرُونَ إِنَّ يَلْبَسُونَ مِن سُودٍ وَإِذَا تَرَقَّبُوا مُتَقَاضِينَ كَذَلِكَ Oh, no. Well, I well, well. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ كَانَ وَلَهُ